بسم الله الرحمن الرحيم سب شفن ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهجى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أشوى سنقرئك فلا تنسى قل ان نفع الذكرى سيذكر من يفشى ويا جنن محل اشقى الذي اصنع النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه